اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غير المغضوب عليهم ولا الضّالين.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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَالْمَلَكُ صَفَّ صَفَّ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَةَ يَقُولُ يَا لِيْتَنِي قَدْ لِحَيَاتِي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية هم نفس المطمئنة يرجعي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي